لازم نأخذ بالنا منها في مسألة المخافة زي ما اتكلمنا عن الصلاة و الكنيسة يقول مثلا المسبح في انسان يقف على المسبح ويتركن عليه او انسان في في الهيكل يتمشى ويتحرك بلا لزوم. او انسان يخش في الهيكل وينام فيه او انسان يفضل حضور الرداس قاعد لطريقة ما يتحاير عليه وجايز يعتذر بانه تعبان وطبعا في حاجة تسبقه انه مخصص هذا الوقت ربنا وقد ربنا الوقت اللي هو فيه تعبان او يصلي وينسى انه امام رب الارباب وملك الملوق وان صلاته كما قال ماري اسحاء ينبغي ان يقف الشخص كأدن واقف امام لهيب النار مش بس من ناحية الجسد ان يكون واقف باحترام وخشوع ويزجد ويركع ويرفع يديه باحترام وخشوع انما ايضا من ناحية الفكر وطياشة الفكر لان الانسان اللي يصلي وصلاته تطيش باستمرار يبقى برضه مخافة الله لم تكن كاملة في قلبه او لسه متعودش على كده او لم يتنقى بعد لانه بيسمح لنفسه ان يفكر في حاجة ثاني أثناء الصلاة أو حواسه تنشغل حواسه بأشياء أخرى أو اللي يصلي بلا فهم أو بلا مبالاة صلاه ليست فيها مخافة الله أو بيكرر كلامه هو مش فهمه كأنه بيكلم ربنا وهو مش مش دريان إنه بيكلمه وجايز ينتهي منه المزمور وكأنه ما ألوش ويعيد تاني الصلاة بلا احترام بلا اهتمام بلا فهم بلا شعور انها صلاة حينما تتحول الصلاة الى مجرد تلاوة يكون خوف الله قد خرج منها تلاوة بلا تأمل بلا خشوة بلا فهم بلا حرارة بلا شعور أن الإنسان يصلي أو الإنسان الذي يصلي وهو يسرع ويريد أن ينتهي من الكلام مع الله لكي ينشغل بأشياء أهم عنده يعني يبقى ده يخافش ربنا لأن يعني زي واحد بيكلم ربنا يقول له أنت بقى أننتهي كفاني تاني زي عندي شغل ثاني مش فاضي يبقى ده يخاف ربنا أو الإنسان الذي يصلي بلا اتضاع حتى في ألفاظه التي يقولها لله لا تكون روح الاتضاع موجودة مفروض أن مخافة الله تتحلل كل عمل من أعمالنا الروحية اذا عود الانسان نفسه على مخافة الله يهاب الله وبمهابته لله يدخل الحرص الى قلبه وتدخل في قلبه مشاعر الجدية والتدقيق ويتدرب منها الى المحب احنا بندعي ان احنا بنحب الله وفي الواقع لم نصل بعد الى هذه المحبة مدام انسان لسه بيكسر وصايا الله يبقى يخدع نفسه ان قال انه يحبه لانه بيقول الذي يحبني يحفظ وصاياه قل له يا رب أنا عايز أحبك لكن أنا لسه ما وصلتش إلى هذه المحبة الحقيقية المحبة تبدأ بالمخافة والذين أتقنوا المخافة يمكنهم أن يصلوا إلى المخافة المخافة تدفع الإنسان إلى الجهاد والتعب من أجل الله زي تلميذ هيمتحن وعنده مقرر طويل افرضوا ان التلميذ عنده مقرر من 1000 صفحة وما ذكرش غير 10 10 عشر صفحات من 1000 يبقى خايف نعملش حاجة هكذا نحن المقرر بتاعنا هو القداسة طب وإحنا فين والقداسة فين بيقولوا كونوا قديسين كما ان أباكم الذي في السماوات طب يمكن القداسة دي حاجة بسيطة ده مقررنا هو الكمال والكمال الاعلى من القداسة بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم لذي في السماواته وكامل طب قال لي ما وصلش للقداسة ولا وصل للكمال فما خلصت حاجة من المقرر افتكر مرة مرة أحد الأباء الرهبان كان بيقرى في كتاب الدرج، وكتاب الدرج فيه 30 درجة وبعدين وقف عند أول درجة وقال أنا ما وصلت لهاش دي لسه ما وصلت لهاش ايه المت العالم العالم من العالم دا ما وصلش ليها لسه لسه بدري في الدرجة الأولى ومال هيكمل للباقي امتن مقرر طويل مدام مقرر طويل يبقى زي ما قال الكتاب سيروا زمان غربتكم بخوف سيروا زمان غربتكم بخوف خوف من نفسك من ضعفك وخوف من الشياطين اللي الشيطان بيقول مثل أسد زائر خوف من خداع الخطية التي طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها اقوياء كل نفسك اذا كانوا الاقوياء من قتلاها امال الضعفاء اللي زيدوا اللي يروحوا في السك وحاول انك انت تسلك في حياتك بحرص في بعض آيات ممكن تدعوك إلى المخافة مثل آية تكررت في سفر الرؤية في كل رسالة أرسلها المسيح إلى كل ملاك من الملائكة السبعة يقول له إيه لكل واحد يقول له إيه أنا عارف أعمالك أنا عارف أعمالك سوى لما لاحظة حطت أصاب نفسه الآية دي طب بنا هيقوله في يوم الأيام أنا عارف أعمالك أو بيقوله دلوقتي أنا عارف أعمالك صحيح زي ما قال القديس أبو معار كبير أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكم عليك أحكم يا أخي على نفسك قبل ان يحكم عليك ربنا هيقول لكل واحد انا عارف اعمالك او مثلا الاية اللي بتقول ليس خفي الا ويعرف ولا مكتوم الا ويعلن السلام ليس خفي الا ويعرف حتى اللي داخل الفكر حتى اللي داخل القلب حتى اللي في النيات الذي يخاف الله يخاف حتى من افكاره ومن مشاعره ومن نياته ومن الاشياء التي لا يلحظها احد لكن الله يلاحظها وعرفها كويس اوي انا عارف اعمالك انت التاملين عارفه كويس ده الإنسان الروحي اللي بيخاف الله يخاف من الملائكة المحيطة به التي ترى أعماله وشايف كل حاجة ده يستحي من الملائكة الحارس له يستحي منه ده ينكسف حتى من صور الإديسين اللي في حجرته الخاصة او القديسين اللي في الكنيسة كل او ارواح القديسين عموما يقول دول شايفيني وانا بعمل حدث دي ولا بقول وانا بتكلم فيه نقطة نحطها قصادنا كده ونتأمل فيها ببساطة خذوا مثالا لشخص يتكلم واقصاده جهاز تسجيل لكل ده يعمل حسابه على كل كلمة مش بس على كل كلمة ده على لحجة كل كلمة لانه متسجل عليه وتلاقي اذا وجد في مكان فيه جهاز تسجيل ياخد باله النفسه والمكانش فيه جهاز تسجيل على كيفه حد دريان حد عارف حد سامع لما ربنا عنده جهاز تسجيل لكل حاجة مش بس جهاز تسجيل لكل كلمة ده جهاز تسجيل لكل فكرة لكل خاطر لكل شعور كل حاجة متسجلة عليك تصوروا لما ربنا بقى يجي في اليوم الاخير ويجيب الركودرات اللي عنده ويقول له افتح ميخايل هات ملف فلان ويسمعنا بقى ايه اللي كان بيقوله واللي يخجل منه ويبقى لاحظة رفين دي يا رب طب بلاش جهاز تسجيل دي يمكن حكاية الصد حاجة فرضو فيه آلة تصوير مصد جهاء أهل التصوير ده يبقى كل واحد يأخذ باله من نفسه يفرضه واحد في ميد التعام مع ناس وفي أهل التصوير يخاف للصورة تطلع لقمة في بق ولا فاتح بق ولا يعني ده يبقى خايف خايف يا بقى. يقول لك في صور تم ربنا برضه بيصور وشايف كل حاج إن كانت المخافة تتعب البعض فهي لا شك تنفع كل إنسان لكي يحترس ويدقق وياخد باله من نفسه وإذا لم توجد المخافة تبقى على رأي المثل إذا لم تستحي ففعل ما تشاء أشاب بمرة حكالي عن خطيئة كان بإختيها فقدته كان يتكسف من من الصور الموجودة في الأوضة فجيه في نوبة شايل كل الصور وطلحها بره الأرض طيب وافرد ما فيش صور طيب يا رب موجود الإنسان الروحي يخاف حتى من تبكيد ضميره يعني بلاش من حد من بره من جوا يخاف من الروح القدس الساكن فيه والذي يعتبره هيكلا له يقول له ده أنا بعتبرك هيكل لي وساكن فيك طلعت يعني الى هيكل يخاف يعمل حسابه لما انت تكون معك واحد من اصحابك يمكن تحترس امامه انك لا تخطئ لانك تخذت منه وهو انسان زيك جايز واحد يأكل لواحد وياخد حريته في الاكل على كيف بلا مانع بلا عائر اصناف كتيرة كميات كتيرة طريقة الاكل مش مزبوطة فاذا جلس يأكل مع ناس تدخل المخافة الى نفسه يقولوا عليا ايه ويمكن يدكك في طريقة اكله دي المخافة دي نفع لارتك تقول لي لكن الكاملين ميعملوش كده اقول لك الكاملين ميعملوش كده عشان ارتفعوا فوق هذه الدرجة يعني اكتازوه وخفه لكن اللي ما اكتساش، هل يتحول الانسان الى شخص مرائي او الى شخصيدي امام الناس بطريقة وخارقه وبعيد عن الناس بطريقة او اللي بيخاف الناس وصدتوا ميمشي بطريقة وغير الناس بطريقة بقى ما بيخافش ربنا ان الوقت اللي مفهوش الناس شايفين ربنا شايف نعلى رأي قصة وردت في في الدربي ان شخص بيقول راح يسرق ولم يمنحه عن السرق خوف الله فنبحت الكلاب فخاف والذي لم يمنعه عنه خوف الله منعه عن خوف الكل لساعات انسان ما يكونش فيه خوف الله ويخاف النعاين صغير يشوف الانسان يخاف ان القبور المبيضة من الخارج يظهر ما فيها من عظام حاول انك تخلي المخافخ داخل قلبك مش متوقف على الناس ولا حاجة يعني هقولك تدريب او اتنين سهلين لكن ياريت كل واحد يمرر نفسه عليهم ان كان فيهم صعوبة قلول يعني ان هنقولهم ان كان فيهم صعوبة قلول التدريب الاول اي شيء تخاف ان تعمله امام الناس لا تعمله في الخفاء لانه هيكون امام الله ده من جهة العمل والثاني زيه الفكر الذي تخجل اذا عرفه الناس لا تفكر فيه لان الله يعرفه وهكذا المشاعر صعب التدريب ده لا تجعل حكم الناس هو الذي يقودك انما اجعل حكم الله وحكم ضميرك وروحياتك تقودك احيانا مخافة الله تضيع دون ان يشعر الانسان نتيجة وجوده في دوامة لا تجعله يفكر ماذا يفعل او نتيجة معاشرته للذين لا يخافون الله يعني الشخص اللي يعاشر ناس بيخافه ربنا يتعلم منهم مخافة الله ويتعود منهم مخافة الله اما الشخص اللي يعاشر ناس كل ما يعمل حقا يا عم ما هو انتهت واسوي الصحي نعليه ودي فيها حاجة مرر الامور وخليها تمشي الله تما بشكل دي تعود الاستهانة والاستخدار. ينبغي ان تضع الله امامك باستمرار. لا تدعي انك وصلت الى محبة الله انما ابدأ من اول الطريق لان بدء الحكم ومخافة الله وتبرد واذا بدأت بالمخافة ففي طريقك منها الى المحبة ستعبر على الجدية وستعبر على الحرص وستعبر على التدقيق وستعبر على الالتزام وستعبر على الجهاد وأيضا على الدموع وإن لم تعبر على شيء من هذه كلها فست إنك أخطأت الطريق ولا تظن ان نقتصل الى المحبة بغير هذه الذي يسلك في عدب المخافة هو شاهد على نفسه بان اعترافاته غير دقيقة لو الانسان دقيق في اعترافاته بتدخل فيه المخاف أثناء الاعتراف لأنه أثناء الاعتراف بيشعر أنه يقف أمام الله في سمع أب الاعتراف ممكن الإنسان يفقد مخافة الله إذا كانت اعترافاته خاطئة إذا كان يبرر نفسه في الاعتراف يبرر نفسه باستمرار وعموما تبرير الذات حتى في غير وقت الاعتراف يفقد مخافة الله لذلك سعيد الذي يأتي بنفسه على الم... بالملامة على نفسه في كل شيء أو إنسان في اعترافه يبسط الأمور يعني لا يقدم الخطية ب... بصورتها البشعة إنما يبسط يخليها ما على حقيقة يعني. أو ينشغل بالأمور البسيطة لغاية لما يجي الأمور الداد يكرها كره ويمر عليها مرة وعشان ما يحركش فيها أو يلتمس لمفس الأعذار أو يخفي شيئا الذي يتدرب على المخافة هذا أصلح له لأن المخافة ها هنا مع وجود رجاء في إصلاح الحالة وفي التوبة وفي المصالحة مع الله أفضل من الخوف بلا أمل بلا رجاء في الدينونة الرغيبة قد الله لنا المخافة لفائدتنا ونصل إليها أيضا إذا كانت لنا دقة في محاسبة النفس أو إذا كنا نحاسب أنفسنا على كل عمل كل فكر كل حس كل شعور بتدقيق شديد العجيب أننا نحاسب الغير نحاسب غيرنا بكل تدقيق ولا نحاسب أنفسنا بنفس التدقيق المخافة يجيب تدقيق والتدقيق يجيب مخافة المخافة تقود إلى التوبة تمنع من ارتكاب الخطي كسياج واقل وإذا ارتكب الإنسان الخطي المخافة تقوده إلى الندم وإلى التوبة بسرعة لا نريد ان نخيف الناس من الله انما نريد بالمخافة ان يخشى الانسان ان يغضب الله او يخشى ان يبعد عن طرقه او يخشى ان ينفصل عنه او يخشى ان تفارقه النعمة أقل هذه المخافة تقوده الى مهابت الله والى محبته المخافة الخاطئة هي التي تقود الى الرعب وطبعا الرعب هو مفوش محب والرعب صفة العبيد وليست صفة الاولاد الابناء والمخافة الخاطئة هي التي تقود الى اليأس كما حدث اليهوزة يعني مخافة خالية من رجاء اما المخافة الحقيقية فتقود الى الحب وتقود الى تنفيذ الوصايا، وبها تضع الله امامه وتقول كيف أخطئ وأفعل هذا الشبر العظيم أمام الله ممكن أن المخافة تتفق مع حياة الاتباع الإنسان المتواضع يخاف الله ويخاف السقوط ويحترس على نفسه ويحرص. يدقق في كل صغيرة ولا يلقي بنفسه في تجارب ولا يتصور في نفسه انه اكبر ملخطي واللي عمه ونمين الشيطان شاطر اللي مش قد وفي هذه المخافة يتنقق قلبه، يخاف من كل فكر خاطئ، يخاف من لمحات الأفكار لالا تتطور وتصل إلى ما هو أخطر، يخاف من الثعالب الصغار المفسدة للقروم. يخاف من العفرات ويبعد عنها ولا يدعي لنفسه القوة التي تنتصر على كل عفرة مهما كان والانسان المتواضع تصحبه المخافة مهما كبر في السن ومهما نما في الروحيات تواضعه يقول له خاف على نفسك لا تستكبر بل خف لا تستكبر بل خف ده آدم سقط وهو في الفردوس وهو في حالة فائقة للطبيعة يعني اعلى من طبيعتنا دي بكتير لان حالة البساطة الكاملة التي لا تعرف خطية ولم تجرب خطية دي كانت حالة يعني سانية جدا وداود سخت وهو مسيح الرب وكان يخرج شياطين وكان رجل مزامير ورجل صلوات وروح الرب عليه وسليمان سقط وهو احكم اهل الارض كلها حكمه من الله مباشرة وعطيت له والشيطان يطارد أعظم القديسين ولا ييأس منهم فالإنسان يعيش في مخافة الله إن كنت عايز تشوف أنت تحتاج إلى مخافة الله ولا لا تعال في يوم واسأل نفسك كام كلمة غلطت فيها في هذا اليوم بس كان كلمة كان فكر كان تقصير في حياتك الروحية ده الانسان الذي فيه مخافة الله لا يحاسب نفسه فقط على الخطايا وانما يحاسب نفسه بالاكثر على عدم النمو في الروحيات يعني يدخل الحساب في العمل الايجابي وفي النمو الانسان المبتدئ يخاف انه يخطئ اما الانسان الروحي فكلمة خطيئة عنده تاخد شكل تاني هقول لكم زي ايه زي الاية اللي بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له الواحد يسأل نفسه هو يقدر يعمل أحسن من كده ولا لا ويمكن بإمكانه لماذا لم يفعل يقدر يجاهد أكثير من كده ولا لا ولماذا لم يجاهد يقدر ينمو في الروحيات اكثر من كده ولا لا ولماذا لا ينمو الذي فيه مخافة الله لا يقف فقط عند حد الخطية او عند حد الوصية انما يجاهد ان ينمو في الحب بلا حدود <تصفيق> الذي يخاف الله لا تكون مخافته فقط تدور حول ذاته انه خايف على نفسه خايف على ابديته خايف على مصيره جايز دي نقطة الابتداء لكن كلما ينمو مخافته تدخل في مواضيع اخرى كثيرة ربما تختص بالملكوت كله زي يخشى على خلاص الاخرين من محبته للاخرين يخشى على الخدمة من محبته للخدمة زي ايوب ما كان بمخافه الله التي في قلبه يقول ربما اخطأ بنية الى الله فكان يقدم عنهم الذبائح المحرقات انه خائف ليكون غلطه فالانسان الذي يخاف الله يكون حريصا على نفسه وحريصا على غيره، حريصا على الملكوت، حريصا على الخلاص عموما من أجل مخافة الله التي في قلبك وهذه المخافة تدعوه إلى الصلاه المستمرة، الصلاه المستمرة لكي يعطي الله معونة ونعمة له. ولغيره والاتضاع ينفع في الموضوع ده يعني خده واحد زي بطرس الرسول ما كانش خايف انه ينكر المسيل عشان كده قال له لو انكرك الجميع انا لا انكرك ودخل في الموضوع بسدره وسقط لكن لو واحد بيخاف يقول يا ربنا مش قدي الشغلانة دي ده انت بتقول الشيطان هي غربلكم هو ان قد غربلت الشيطان ارغوك يا ربي اسندني فاعمص خليك معاي احسن نبي تلاقي المخافة تدفعه الى الصلاة الدائمة والى عدم الاعتناد على ذاته مطلقا بطرس وهو خائف من المية اللي ترقه فضل ماسك في ايد المسيح باستمرار لانه ساب ايد المسيح هيقع في المية فتلاقي المخافة ترتبط بالصلاة والصلاح توصل الى المحبة والاثنين يمروا مع بعض هو في السقوط يخليك من ناحيتك تحترس لكن من جهتك انت دي مش كل حاجة ده لازم كمان من فوق يكون في معونة انت عليك تحترس لكن ربنا لازم يبعت معونة وربنا يبعت معونة ازاي تلاقي الصلة المستمرة الصلة المستمرة المخافة تدعو الإنسان أيضا أن يفحص عن وصايا الله لألا يخطئ عن جهل يحب يعرف يحب يستنير لألا تكون فيه حاجات هو مش عارفها وبيقع فيها وهو لا يدري وهذا يدعوه إلى كثرة القراءة والتأمد بل المخافة تدعو أيضا إلى الاسترشاد إن الواحد وإلى المشورة لأنه يخاف لألا يخطئ الفهم أو يخطئ الطريق أو يخطئ التصرف فيطلب مشورة ويقول لنفسه تلك الآية وعلى فهمك لا تعتمد وعلى فهمك لا تعتمد يا ما فكرت بنفسي وأفكاري ما سندتنيش لذلك انا استشير زي ملك حكيم مقدم على موضوع مهم يجمع جميع المستشارين بتوعه وقل لهم ايه في الموضوع الفلاني وكل واحد يقول له نصحته لان المخافة تدهو الى المشورة واحد مش عايز يتحمل مسئولية عمل لوحده المخافة أيضا تدعو الإنسان إلى حسن التعامل مع الآخرين فيكون محترسا لألا يخدش شعور أحد لعله يجرح إنسانا دون أن يقصد فيأخذ باله من نفسه وهكذا تجد الإنسان الذي فيه مخافة الله لا يسرع بالكلام لا يسرع بالأحكام على الآخرين لأن لا يكون حكما سريعا خاطئا إنما زي ما قال معلمنا يعفو بالرسول ليكون كل إنسان مسرعا إلى الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لأن غضب الإنسان لا يصنع به الله فتلاقي الحرص يكون في الكلام ايضا ويكون في التصرف والمخافة تعطي الانسان نوع من التروي ومن الحكمة ومن العمق في التفكير وتمنع من العجلة ومن الانتفاع لأن ما أسهل أن يخطئ الإنسان في اندفاعه والمخافة تقود إلى الاتضاع لأن اللي خاف يتواضع واللي ما بيخافشي وهو بنفسه ما أكثر الفضائل العديدة التي نأخذها من مخافة الله يريد نهتم بالموضوع ده ولا ندعي المحبة ولا نفهمها فهما خاطئا لأن كل محبة خالية من حفز الرصية ليست هي محبة حقيقية نكتفي كده وأشكر حسن أنصاتكم